إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا لَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ